Bongo bongo Allah'a salat ve بلى الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا وغوانا ما ندرك الله ايذا Oh. Oh